ان لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا اليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرسول فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وبيلا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السماء منفطر به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 واستغفر الله واستغفر الله ان الله غفور رحيم